جيم اوفر يا رونالدو جيم اوفر يا كل واحد عصى ربنا ومشيت في طريق المعصيه جيم اوفر يا كل واحد حسيت ان المعصيه فيها سعاده ولا المخدرات فيها سعادة ولا فكه البنات والبلاجات فيها سعاده جيم اوفر يا كل واحد ما رضاش تتحجب تقبل على ربها جيم اوفر يا ممثله اللي عندها 90 سنه ولسه بتبوسي جزمه الدنيا والدنيا بتديكي بالجزمه وانت لسه عايزه تتصابي جيم اوفر يا كل واحد عصى ربنا وعاند ربنا خلاص خسرانه خسرانه انتهت. بدان في طريق غير طريق ربنا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 اللي عايز يرجع لربنا اللي عايز في الدين اللي بس بيحس ان هو في دين ربنا اللي عنده مشاكل كل ما يجي يطب يقع اللي كل ما يجي بينطلق يلاقي عقبات قدامه اللي عايز يوصل اللي عايز يدخل طريق ربنا في شبهات ضد عايز اللي عايز كل دول هنعالج مشاكلهم باذن الملك على مدى ال 30 يوم بتاع رمضان. كل يوم تستنونا بعد الفطار باذن الله سبحانه تعالى.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 اللهم لا امل لنا إلا فيك ولا ملغا لنا اليك إلا بك اللهم انت رجاؤنا لا نهلك انت رجاؤنا لا نهلك انت رجاؤنا لا نهلك انت رجاؤنا اللهم ان اعداء هذا الدين قد تكالبوا على الشباب يفسدوهم ويحطموهم ويردوهم المهالك اللهم فانقذ امه حبيبك اللهم فانقذ شباب امه محمد اللهم انقذهم اللهم احيهم يا الهي يا قدير اللهم انقذهم اللهم احي قلوبهم اللهم يا رب ارزق الصدق والاخلاص وتب على وقبلنا على ما كان من بر رحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اجلكم اخيرا